أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّاسِ كَيْفَ يُجَادِلُونَكَ رَبَّكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى أَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا يُرِيدُونَ خُذُوهُمْ وَأَذُوهُمْ وَثِقُلُوهُمْ وَضُرُّوهُمْ عَنِ الْحَرِيصِ